الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ان دعث قال رحمه الله تعالى باب القلاقه الماضي والمستقبل يقول رحمه الله باب القلاق الماضي والمستقبل ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله ذكروا هذه الأبواب والنساء والوصول والمذاحة لوجود الحاجة فإن الناس تختلف ألفاظهم بالطلاق فمنهم من يلتزم اللفظة الشرعية الوارد ويبتدع المسلون في طلاقه ومنهم من يتلفظ بالطلاق على وجه ذبحي ومنهم من يتلفظ بالطلاق بألفاظه يتأثر فيها بعرفه وبيئته وعلى هذا لا بد من بيانه هذه الأحكام والمسائل لحاجة الفقيه إليها إما للفتوى وإما للقضاء وإما للعلم والتعليم ولذلك تطفلوا هذه المسائل ورتبوا أعظاب الشكر حتى يكون الفقيه على إلنام لأحوال الطلاق وصوره وألغاب النافي في. فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم إذا تلحظ بالطلاب أنه يؤهد به ونصوص الكتاب والسنة من حين العصر تلزم المطلق على الأصل بل وجدنا الشرع يشدد في نفذ الطلاق حتى أنضاه على الهاجم كما جدت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فلاهم سجهن جد وهزمهن جد النكاح والطلاق والعتاب فأثبت عليه الصلاة والسلام أن جد الطلاق جد وأن هزله جد وعلى هذا قال العلماء رحمه الله لفظ الطلاق خطير لفظ الطلاق خطير شرعا أي أن فيه الخطورة والمسلم يعاخذ به من حيث العصر العام حتى أن الشرع ركفت إلى ظاهله وأسقط رباطنا كما في الهزل وعلى ذلك فالأصل يعتضي وآخذت الناس ألف الطلاق إلا إذا قامت الأدلة على استثناء ألفاظ معينة وعدم المؤاخذة أهلها والأدلة في بعض الأحيان يكون النظر داناً على الطلاق بلالة بينة بالأصل اللغوي ووضع اللغوي فلا أشكال وتارة ينصرف عن ذلك بعرف يتلقظ الناس بألفاظ يعرف بالعرف أنها توجد التعثير في لفظ الطلاب هذا يحتاج الفقير إلى معرفة الألفاظ التي يعتد بها وتؤثر واللغة دالنا على تأثيرها والألفاظ التي يظهر أنها لغة وأن من تكلم بالطلاب ونطق بها لا لا يعتد لفظه لا يقوم طلاقه على المجه الشرحي البتان وبناء على ذلك أحتاج إلى مباحث الطراء المستقبل والماضي وكذلك الطراء معلقا على المستحيل إن في الهواء وإن طلبت الماء ثمنا ان جعلت الورطة، إن جعلت الحديدة ذهبا ونحو ذلك من المستحيلات تعليق الطراء على الأفعال والاقتصاد والأزمنة إن جاء زيد إن جاء رمضان إذا ذهبت إلى أبيك إذا دخلت دار أبيك إذا في شنانة ونحن ذلك كلها أمور لابد من بحية أنت بها البلوان وكثرت منها الشكوى ووقعت فيها الناس على حتى اختلاف بيئاتهم وأعرافهم فاستفح أن نقمس مسألة طلاق النار رب المطلق إذا طلق ونزز صلاقه وقال لامرأة أنت طالق وسكك هذا الأصل أنها طالق وقضينا أن التعبير بهذا اللغة المؤكد وموجب للخلال العثمان لكن الإشكال إذا أثند الصلاقة على وعه مستحيل فإنه في مئر يكون كبالذي يطلق كأن الطلاقة لن نصادف وجها صحيحا يمضي به ويمحض كأن الطلاقة لن يصادف وجها صحيحا يمضي به ويمحض فعندنا تارفا نصحح الطلاقة في الزمان إلى أسنده إلى الزمان وتارفا لا نصححه فهو إذا طلق في الحال لا أسكت إذا طلق سبحان فلا لكن إذا قال المرأة أنت طالق بالأمن أنت طالق أنت فقد أسند الطلاق إلى الأمن مع أنه في الأمن لم يطلق بالجهر أنت طالق قبل يوم أنت طالق قبل أسبوع أنت طالق قبل شهر فهذا قد أسند فيه الطلاق على وجه سعلا لم يقع فيه الطلاق فحكى حزداً لأنه لم قال لها انتطال قبل شهر انتطال قبل السنة لم تطلق لا قبل الشهر ولا قبل السنة ولا قبل الساعة فكان حكاية سبيل وهو اللغة الذي لا يستطلق لكن إن قال لها انتطال بعد يوم انتطال إن جاء الغريب انتطال إن جاءت في. انتطال إن جاء انفطاركم إن نرفه ونحن ذلك فقد أسنده إلى المستقبل فعندنا ثلاثة أحوال الحالة الأولى يسمد الطلاق إلى الماضي والحالة الثانية أن يسمد الطلاق إلى الحاضر والحال والحالة الثالثة أن يسمد الطلاق إلى المستقبل الآجم يقول رحمه الله باب تعليق تعليق الطلاق الماضي والمستقبل سكت عن الحاضر لأن الأصل أن الحاضر يمضي به القرام فلا نبحث في شيء حاضر الآن سنبحث في جانبين إما طلاق مفند بماضي شيء بهذا وإما صلاق مفند إلى مستقبل إنساء قال رحمه الله بعض الصلاق الماضي والمستقبل إذا قال عندي طابق او أو قبل أن أنجحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع أنت طابق أمسي إذا قال لها طبعا أمسي من الأجفاء التي يقولون يعني يلغزون فيها يقولون إثم إذا عرف أطحنتها وإذا نكر صار معرفة أمسي نكرة أي الأنس الذي وقبل اليوم وإذا قلت بالأمن فإنه مستغرق لزمان النار وصار نكرة عنفا لما مضان ولذلك قال الله تعالى حل لن تظن بالأمن فقوله أنت طالق أنت أو أنت طالق بالأمن أنت طالق أنت فقد أسنده إلى ما قبل يومه فإن لم يكن قد طلق امرأته قبل يومه ولم ينهده الطلاق حالا لن تطلق زوجته وعلى هذا يقولون إذا قال لها أنت طالقا أنت فقد حشى كذبا والكذب له والأصل أنها زوجته والقاعدة الشرعية تقول الأصل بقاع ما كان على ما كان فالأصل كونها زوجة له ولا نرفع هذا الأصل إلا بجليل ولا جليل يدل على أنه قطد الطلاب أو أراد بطوعه معنا أو قبل أن أنتحكي أو قبل أن أنتحكي هذا ربما يقول لعنبي طالق قبل أن أنتحكي فإن هذا الرجل ربما قطد أن رجلا طلقها قبل أن ينتحك لأن تكون قد تذلدت رجلا قبله فقال لعنبي طالق قبل أن أنتحك لأنك طلقتي من زوجتي الأول فهذا صحيح وينضي ولا إشكال غير لأنك لا ينضي عليه من ينضي على أنه صلاة محكي على أنه حكاية لطلاق المقر لكن لا ينضي به ولا يقع عليه صلاة لأنه حكى شيئا فتكون جملة خبرية لا إشائية خبرية لا إشائية نعم أو قبل أن انتفك ولم يلوي وقوعه في الحال لن يخاف من يقع الطلق حينها وقعه بالحال وقعه وإن أراد بخلاقه سبق ليه أو من زيده وأمسنا قبل يذل ما ذكرنا أنت طالق بالأمسي وقصد أنها طلقت من ذالها الأول صح ذلك وأنك كان ممكنا نعم فإن مثلا حينما يقول لها أنت طالق قبل سنة فإنه إذا نظرنا أنها قد سنة جعلًا في نفس اليوم الذي ثلث ضده قد سنت لها سنة مقلقًا من زوجها الأول هذا ممكن أن يسهد إلى الزوج مات أو جن أو خارسة قبل بيان مراده لم تطلق ذكرنا أن العلماء رحمه الله وهذا من جبقة الثقهاء الأولين كان وليكن من الثقه العظيمة التي فاز بها الثقه الإسلامي لا يضعون الفتوى والحكم مجبداً عن الأفضل يعني فيما يقول لك إذا نوى كذا وإذا لم يميث الحكم كذا يعني إذا أعطاك شيئاً يختلف بحسب الميت فإنك تعرف أن الحكم إذا نوى وقع وإذا لم يميث لم يقف سهلت السؤال إذا توفي أو جنة أو قارثة أو أصابت معاها لم نستطع أن نعرف ميتها هذا سؤال السؤال موالي فالفرض العقلي أو الاجتماع يمكن أن يقع ليس لكم الفقهاء رحمه الله ولذلك نعرف لماذا تنجح فرضيات الفقه في فتح الإسلامي نجأت من عدد ورجأت من صراط ونحصلنا جمل وردتت بعضها على بعض هذه الكتب كانت تؤلف وتكتب في أجمنا فيها جهابدة في العلماء وأجمنا ما كان يخط وردهم في قرطاقه ولا يَكُبْتُ بقلم إِلَّا وقد عَرَضَ أَقْلَهُ على أَئِنَّهُ دَوَيُمْ لِلْعِلِمْ فإما أن يكون ذهجةً للناظرين وفي أعلم قائمين وإلا أن يكون في أكثر استاكدين فلا يعتد به هذه الكتب حين نتجد فيها الفرض الذي من الهراب قد يوجد التكلف في بعضها لكن نحن نتكلم على شيء له حاجة وشيء متفق بالأصل فأنت إذا تقرر أن الأصل الشرعي يفرق بين من نوى ومن ورسول الأمة يقول عليه الصراط والسلام يقول هو الحديث الصحيح إنما تعمل لبنيات وإنما لكل من الإمانات ففرق بين من نوى ومن لم ينوى فإلى ذي تقول إن نوى وقع وإن لم ينوى لم يقع فإن الفرض العقلي يستبذل أن تبين لأن الشريعة كاملة ولا الشخص ويقول لك والله حال كذا ونسينا نسير ان يسقط النصوص عن نقص بان زوجته ما تكون في اسقطه ما تكون في اسقطه ام أن والدتها مطلقه فهذا كله اتهام إلى بيان فالفرضيات ما جاءت من فراغ وما كان اهل العلم دواريا العلم بخيره او قاتلا وما كان أئمة الإجزام الذين عرفوا بالنطش لأتباعهم ومن عرابة رائعة فتدهم ورضيهم حدثاً بينهم الله أن يضيعوا أأمارهم بالفرضيات عادة ما وضعت هذه إلا بترسيل نبري على الأسول الشرعية وهذه عندنا نوضح للإجزام فلا يعرف قدر هؤلاء الظلماء إلا من عاد من بلد الحكاوى ومن وقف أمام من والمشتلات في القضاء يعرف عندها هذه النواده والفرضيات والله يعلم كمي المتائل نزلت على المفتي في ظنة الليل وبياء النهارة فحار فيها عقله وانتبث عليه أمره حتى وجد فرضية من إمام المتقدم فأصلح يترحم عليه كل ما ذكره وقع في كرب لا أعلم إلا الله فمن جلس عنه الكربة إلا بفضل الله وفي فكة الكائة الموفقة التي وجد فيها هذه المسألة العزيزة حتى تجد بعضهم يقول إنها مسألة تعمل لها المطير. يعني أنها مسألة مشخلة فلما يجدها الإنسان في وقتها وإن الحادث إليها يحث بفضل الظلمة ويحث أنهم فعلا كفض المسيحة لهذه المنة فنفد الله العظيم قبل العطل الكريم أن يجيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزا عالمنا العلمين ويشكر عليهم شاذي بالرحمات يعني يبانهم في اعالي الدرجات ويجمعنا بهم فينا الى الجنه المقصود من هذا التنبيه يعني هو المصنف رحمه الله قال ان قال ان قال قم بالامث ونوى وقا قال ما قال وان قال ان قامكم مفهوم انه اذا لم يلم يلم بذلك المصنف وان يريد السؤال اذا ما كان أو جنة انظر لا تلتك في مثالة مات أو جنة هذه أمثلة تذكرها لأصل التعذر وهو تعذر الابتديان فإذا جئتني أن تفشح حالة يتعذر فيها الابتديان نحن بابطلنا بهم أن يقرأ أن يكون فقية يحفظ إن مات أو جنة أو كذوذ لا نحن قلنا المهم أن تفهم الأصل ولذلك لما تفهم الأصل يسهل عليك الاستحرار وتكون عندك المنشة فقية فهو إذا قال هذا الكلام المحكم الذي يختلف ذي الحكم بين الظاهر والباطن وجد حينئذ أن ننظر إلى ميئ ولا ينسلنا أن نطلع إلى الميئات إلا إذا عبر الإنسان عن مكمل ميئته وخفيل قلبه فإذا تعذر أن نعرف من مذارك إلا أن يتعذر بموثم أو يتعذر بفقد النط وعدم قدرة عن كتابة وعدم وجود إشارة الموثمة أو يتعذر لجنونه فالمجنون لا يستطيع أن يعذر عن مسؤولي نفسه, نفسه والميل لا يستطيع أن نسأل ويجيب وكذلك أيضا لمن خرط لسانه ولا يستطيع أن يكتب ما يرغل كتابه ولا يستطيع أن يتكلف أو يشير إشارة مهمة فحينئذ ذكروا أمثلة على عن الاستهدام وعدل الإمكان والاستبيان قال رحمه الله فإن ما كانوا جنة أو خريف قبل بيان مراده لم تطلق فإن ما كان مثل رجل ما جاء ورثته إليه وقال والدنا قال لأمنا أنت طالق بالأمس ثم توفي أو لم يجد من نسأله ولم نتوفي سألنا ومضى على هذا الكلام سمع بعد قوله انتطالكم بالأمس مضى السمع يعني ممكن ان تخرج المرأة من عصركم فهل نحكم بكونها وكانت الصلق الأحلى نحكم بكونها طالب ولا إذ سلها او نحكم بكونها زوجها وهذا الكلام غير المعصف بيّن رحمه الله قائده تقول الاصل بقاء ما كان على مكانه الاصل بقاء ما كان على مكان ومعنى ذلك أن الأصل أنها الزوجة وشكثنا بكأثيرها أنه نوى الطلاق فنبقى على الأصل أنه لم ينوي الطلاق حالا لأنه أسنده إلى الأمر وقوة اللفظ بالأمر توجد عدم وقوع الطلاق فلا نحكم بكونها مطلقة وقد فرع العلماء على هذه القاعدة كما ذكر في بالأشراهن والنظائر ومثله ابن مجين وعلماء القواعد السفرية ذكروا في كتبهم أن من تفريعات مسألة قاعدة في الأصل بقاء ما كان على ما كان استفحاب الزوجية إذا ترددت الطلاق الصلاة لأن يكون نوى الصلاة أو لم ينه فنقول الأصل أنه لم ينه وعلى هذا ما تسلق غنيه زوجه وبيلنا أن الزوجة إذا أثند القلاق إلى الماضي على وجه لا يمكن تأويل وقوع القلاق به فإنه لا يفع القلاق فهو إذا قال لزوجته اليوم أنت خالق أنت فإنه إذا لم يقصد إيقاعه حانا وقفض إثناد القلاق إلى ذرح الأنف فإن الأنفق الذهب وحينئذ كأن الطلاق حينما ألفظ به الزوج لم يصابق محلاً يتعلق به وعليه فلا ينفذ هذا الطلاق وضيناه به ذلك وقلنا إذا قالوا في هذه الحالة أنتطالكم قبل أن أنتحكم فأنتطالكم بالأنف أو أنتطالكم أنت, طالق أن أنت أنه, أنه إذا قصد حكاية طلاق كان قد وقع على المرأة بقوله قبل أن أنفحتي صُرِث إليه كأن يكون تزودها رجل من قبل وطلبها أن نفحها هذا الرجل أو هذا الزوج فقال أخذت بقول أنفطاركم قبل أن أنفحتي أي من زوجك الأول فلا ينفد عليه الصلاة لأنه لم يطلق حقيقة وإنما حتى صلاة الغيب والحاكم لطلاق غيره لا يلزمه قال رحمه الله اذا قال انتقاضكم امسي أنت او قبل ان انتحتي ولم يلم وقوعه في الحان لم يقع ولم يلم وقوعه في الشان اذا قول رحمه الله ولم يلم وقوعه في الشان لو قال رجل لامرأته امسي طالق امسي ونوع انها تطلق عليه بهذا اللفظ حامل وقع الطلاق وكذلك للقالة أنت طالق ثم قال قبل أن أنت حكي من باب التهرب من الطلاق وكان قد موى بقوله أنت طالق من أول إقاع الطلاق وقاع الطلاق وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأن شناق قبل وإن أراد طلاق سابقا منهم أو من زيد فأم يكون طلق امرأته طلقا ثم راجعها بعد القلقة يوما من الأيام بعد رجعته ذهب قال أنت طالق أنت أنت طالق بالأنش وذكرنا أن أنت إذا عُففت صارت نشرة وإذا جاءت نشرة صارت معها قال تعالى كأن لن تضم بالأنش فهو إذا قال لها أنت طالق أنت طالق بالأنش وقصد أنها طلقت منه طلقة فإنه يكون حافرا لهذه الطلقة ولا تطلق عليه ذكرنا من الإنماء حين من المارس يذكرون الشكر ولربما يفطنون فيه وهذا التفتير قد يختلف بحسب اختلاف نية أن يتلقى بالقرار فنحتاج أن نسأل المطلق من الذي قصد هل قولك أنت طالق بالأنف قصدت به إيقاع الصلاة حالاً؟ قال لا إذن نظرنا ما نقصودك بقولك بالأنف؟ قال أقصد بالأنف أنه طلق أنها طلقت مني طلقة قبل هذا الكلام وأنتم ذلك حملناه عليه فإذن إذا نوع شكاية صلاة منهم أو من غيره لن يقع الطلاة لأن حكاية الطلاة ليس بفقية فالرجل إذا خاطب المرأة وقال لها أنت طالق ومعتقبا لها ولذلك قالوا حكاية الكفر ليست بكفر فعلى هذا قالوا إذا حكى الطلاق عن غيره أنه طلقها أو حكى طلاقا سابقا منه فقد تحقفنا أنه لن يريد لكن المشكلة إذا قال لها أنت طالق بالأمر ولم يفتح عن نيته قال رحمه الله فإن ماتت أو جنة بحيث أو خارسة بحيث لا نستطيع أن نعلم منه ما هي ولا نستطيع أن نسأله وذكرنا من أنثلة هذه المسألة رجل قال لمرأته أنت طالكم بالأنثل ثم توفي هذا الرجل وجاء ورثته يسأله فهل في هذه الحالة نحكم بكونها الزوجة لأن الأصل بطاء الزوجية وشكتنا أن طلاقا لأن هذا اللفظ الذي ذكره يحكمل أنه نوع الطلاق فقد طلقت عليه ولربما كانت أجنبية من الفتوك فيه وهي ليست في عسمك ولربما حكى طلاقا أن الرجل الذي ذكرناه الذي لا يقعد من الطلاق فإذا المعنى ذلك أن النجل الذي تلصف بهذا اللفظ مفتقرين إلى معرفة نيته حتى نكر عليه الطلاق أو لا هل هو حافل للطلاق فلا نوقعه أن هو نام للطلاق حالاً ونوقعه ولربما خرج في حسنته كأن تكون الطلقة الأخيرة فإذا ليس عندنا ما يميز حاله فذكر رحمه الله أن هذا اللغة إن أنكن فيه التمييز تميز بحسب ما يميزه وإن لم يمكن به التمييز وهي القسم العقلية قال الأصل بقاء النكاح ولا نحكم في وقوع الطلاق لأننا عندنا احتمال أن يكون حافيا بالطلاق والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على مكان وخذها قاعدة وخذ هذه القاعدة أنه متى شككنا في وقوع الطلاق وعدم وقوعه فإننا نستفصل بقاء الزوجية ولا نحكم بكل مرة المتحدة متى شككنا هل اللفظ يقتضي الطلاق أو لا يقتضيه وهل موى أو لم ينوي نبني على أنها زوجة حتى نتحقق من على وجه يوجب حل العصمة بالطلال لأن القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولذلك هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي في الحقيقة مضرعة عن القاعدة التي سبقها واندكرناها اليقين لا يزال بالشكل فنحن على يقين أنها زوجتنا وعلى يقين أن هذه الزوجية باقية ما لن نتيقن مثلها أن مطلقها وخرجت عن حسمته فحينئذ نقول هذه زوجته ونقول لورثته لا نجزم بهذا اللفظ لا نجزم بكون هذا اللفظ موجبا للطلاق حتى نتحقق أنه نوه ولكن نستحقق فنبقى على ما أقول مين أو جنة وهكذا إذا جبنا قلنا مثل أثناتا أو جنة أو خارس ليست في المهمة المهمة أن تعطي بشيء يمنع من معرفة الحقيقة فهو إذا مات لا يمكن أن تسأل وإذا جمع لا يمكن أن تتفق بكلامه وإذا خذت لا يقول أن يتكمل إلا إذا كانت أمّا إشارة مكمع أو كتابة مستدين قبل بيان مراده لم كما ذكرنا وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق هذه مسألة عكسى المسألة الأولى الأولى أنتطالق بالأمس وخلاصة ما ذكرنا في قوله أنتطالق بالأمس أن هذا اللحظ يأتي على ثلاثة أوجه إما أن يقصد إيقاء طرار في الحال وجاء بكلمة أمس فقد اعتبر مغنى فصار قوله أنتطالق مجد للطرار وأنسي مغنى له وإنا أن يمي شكاية أمر سادق فلا اشتاك بحسب ما يستيه وإنا أن لا يستدين له أمر فنقطع عن اسمه الأصل ذكرنا أنه لو قال لها أنت طالط أمس ولم يرسد يقاع الطلاق حالا ولم يشكي طلاقا سادقا وقصد أن الطلاق وقع بالأمس فلا يقاع لأن الطلاق جاء بلغب لا يمكن أن يقع عليه لأن الأنس قد ذهب وهو يقول أنت طالق أنس وأنس ما وقع في طلاق طالوا فصار كلامه كذبا والكذب لغم لا ينبني عليه فتن شغير إذا قررت هذا الأصل أصلح الطلاق في النادي إذا أسند إليه طلاق حالي أنا أرده منك نتسيره وتدينه نقول إن هذا من الوضع ما لم يقصد به الطلاق حالا طيب يجب عليك إشكال أنّا الرجل قال أنت طالقٌ بالأمس ونوى أنها طالقٌ حامل في ذي الحالة تقول يكون قوله أنت طالق نوى به قراء فطلق. ويكون قوله بالأمس لغة لا, لأ, لأ تأثيرنا كرجل يقول لمرأته أنت طالقٌ ثم يشكف على وجه لا ينشد فيه الاستثناء ثم يستثنيه فإن قوله أنت طالق والشكوث بعد قوله أنت طالق فهمنا منه أنه قصد إقاع الطرار كان ما بعده من الاستثناء والقيد لا يؤدي نخرج من القضية الماضية سندخل من مسألة المستقبل المستقبل فيه كالسيط ويحتاج لشيء من التركيز أولا من الطرف يقول إن قال لها أنت طالق ثلاثا ما قال أنت طالق من السكت لأن الشكمة يختلط من الطلقة الرجعية والطلقة الباعث فهذه المثال التي سنتحدث عنها في المستقبل يعني إذا قالها أنتطاع لكم قبل قدوم زيد في شيء لا يعني إلا بالمستقبل قبل قدوم زيد بيوم قبل قدوم زيد بأسبوع قبل قدوم زيد بشهر في بعض الأحيان سنتقل هذه المثال لأنه أضافها إلى الشهر إلى حكم نسألك بالآن فهو إذا قال لها أنتصالكم ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ننظر الوقت الذي تنفضه فتنفض بهذه الكلمة في واحد منحرم أول يوم منحرم قال لها أنتصالكم قبل قدوم زيد بشهر زيد رائع ومسافر وقدم زيد أثناء شهر منحرم فمعنى ذلك أن الشهر لم يتم فكأنه أسند الطلاق للأنت مثل مسألة من التي تقدمها فحينئذ إذا دقت الطلاق في وقال لها أنت طالق كأنه يقول طلقت في قبلة دم زيد بشهر والواقع أنه طلقت دم زيد بشهر لم يقع طلاقا فصار كجدا ولغلا صار كجدا ولغلا بناع على هذه لقلها أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ قبل قدوم والدي بشهرٍ فإن مضى الشهر عرفنا أنه إذا لم يمضى الشهر صار لغواً وصار غير مؤثرٍ ولا ملجبٍ للقلق لا لو أن زيداً قدم بعد شهرٍ من كلامه الذي قال فهذا على صور الصور الأولى أن يقول هذا لابد في هذه النسألة أن تضبط الوقت الذي يتلقى فيه بالطلاق المعلّق وثانياً تضبط الوقت الذي يقبل فيه زيداً لعلّق الطلاق عليه ثم تنظر في المدة بينهما فإن ما فقط ما علّق الطلاق عليه من الأمد وقع الطلاق وإن لم تكن مستغلق كان الوقت أكثر منها وكان الوقت أقل لم يقع الطلاق كما ذكره فهو إذا قال لها أنفطال قبل قدوم زيد بشهر ان ان يقدم زيد قبل تمام الشهر من هذا الكلام صار له امراه كقولهم تطالب بالامن وان ان يقدم زيد بعد شهر من هذه الكلمه فحينئذ بطل قسم مجرد قوله ان تطالبهم قبل قدوم زيد بشهر فيكون قد اسند الطلاق لزيده فلو انهم قال هذه الكلمه في واحد محرم وقدم زيد في اثنين من صفر في الثاني من صفر في واحد الأول من صفر فإنها قد طبقت عليه في أول محرم لأن قدوم زيد كان في الثاني من صفر ولفظه بالطلاق استغرق وقتا يمكن تعليق الطلاق به فقط ترى أني مهم ليش في هذا المثل المهم الذي سيأتي على هذا المثل الآن فقط قلوب كل المثل والذي سيأتي لا يمكن أن يفهم إلا بفهم هذه المثل إذن عندنا الصورة. الصورة الأولى أن يقول لها إذا قال لها انتقال قبل قدوم زيد بشهر لاحظ الأمر لا يتوقعها يمكن أن يطلها بشهر بأسبوع بسنة بيوم يعني المهم يحدث مدة من الزمان لكن بشهر حتى تنفتلح الصورة فإن قال لها انتقال قبل قدوم زيد بشهر لا يخلو قدوم زيد بعد هذه الكلية من الصور التالية الصورة الأولى أن يقدم قبل أن يتم شهرا من هذا الطلب فلا طلاء لا يقضي الطلاق لأنه تبين ما أنه لغ ولا يقضي ثانيا أن يقدم زيد بعد شهر تام بحيث لا يكون هناك وقت لمضي الطلاق ووقوعه ثالثا أن يقدم زيد بعد شهر ووقت يسير يمكن أن يقع فيه الطلاق فأصلحة القسم العقية تقطب كم سورة ثلاثة سورة إما نقدم الزيت والمدة لم تتم فتبيننا أنه لغ ولا يؤثر وإما نقدم الزيت والمدة قد تمت لكن ليس هناك زيادة في الوقت يمكن أن يقع فيها الطلاق فهي في قسم ما, تت... ما لم تتم المدد مثلا وقال لها في الساعة الثانية ظهرا من أول محرم أنت طالق قبل قدوم زيدي بشهره وجاء زيه في الساعة الثانية في مثل اليوم الذي يتم به شهر ثانية بحيث دخل في مثل الوقت ليس المراض من المثل المراض فقط ضبط الضابط ولذلك قل ينصنف ومضى وقت يمكن فيه الطلاب فأنت إذا عرضت هذه المثلة ربما يأتيك مثلها في مواضح يحتاج فيها زدل الطلاق يحتاج فيها البيت يحتاج فيها الرهم إلى قدر من الزمان يقع فيه فأنت تقول يمضي الشهر وتمعي مده يمكن أن يقع فيها الطلاق فإن نضى الشهر ولم تمضي المدة التي يمكن في مدة وقع الطلاق فقد تبيننا أن الطلاق لم يقع فصارت في شكم ما لم تكن المهدد فعندنا الصورة من الثلاث لا يقع فيها الطلاق الصورة الأولى أن لا تسمى مدة الشهر الصورة الثانية أن تتم ولا يمضي قدر من الزمان يمكن فيه الطلاق يعني ممكن شخص يعلم بهذا ويقول أن تقول أن قبل قدوم زيدي بشهره ويجعل على نفس البحث الذي تنفر لي ممكن أن يقعها فمن على هذا الوضع تقول لم تأتي مدة يمكنه وهي يسمى مدة الإنكان فعندنا مدة الشر الذي علق عليه الطلاق المدة التي علق عليها الطلاق وعندنا مدة إن كانت طلاق ولا بد من وجود المدتين. المدة المدة مدة الشهر كاملة والمدة الثانية مدة مدة المدة الإن Clone وزنب الإن канале المدة الثالثة أو السورة الثالثة أن ينزل الشهر وزيارة على وجه يمكن فيه وطوع الطلاق فلو قال لها أنت قبل طدون زيد بشهر في أول محرم وقد مزيد في أول مثلاً ربيع فحينئذ نركم طلاقها في أول صفر لأن مذيب قبر ربيع الأول صفر فتقول تكون طالقاً من أول صفر لأنه قال أنت طالق قبل قدوم الزيد بشهر ولو قال لها أنت طالق قبل قدوم الزيد بشهر في أول مشهر وقدم الزيد في أول رمضان فإنها تفلق في أول شهر شهرين. وتحتسب عزتها من اول شعبان وتسري الأحكام على أول شعبان إذا نثبت المثال عرفنا الصورتين الأولين أنه لا يقع فيها طلاقة إذا لم تنضي المدة وتكون في حكم قولي أنت طالق من الأمس ثانيا أن تنضي المدة وليس هناك زمن إن كان الوقود لكن مثلا يقع قلنا مضت مرض مدة في الشهر مع زمان الإمكان الآن سنأتي في المسائل الطراب فيها يعني فمي مدة أو لا فمي مدة يدخل على الطراب يخلق فيقول لها مثلا أنت طالقه لأصورة التي ذكرناها ويخالعها بعد ين أو يخالعها بعد الساعة أو يخالعها بعد مثلا اسلوق يقع ثلق بينهما خالعتني مرأة فسدت ولم تقصد من ذلك الغروب ومنطار هذه مثل التي سندخل لها الآن كلها يعني مبنية على مثل التي كنا لكن قبل أن ندخل فيها نحتاج إلى إلى مسألة مجمع وتنبيه مهم المصنف رحمه الله قال أنت طالق ثلاثة نقل قال أنت طالق وعذر بالسلام طبعا أنا أقول على النساء ثلاثة وعلى النسود البنون الكبر. لكن اختار المصنف ما يوجد البينون الكبرى لأنه سيتكلم عن الخلق فنهد بالتطريق الثلاثة وإلا لو قال لها انتقالكم طلقة قبل قدوم ذيك الحكم أنها تقع طلقة واحدة إلى مضى الشهر يعني لا يسترق الحكم من واحدة إلى ثلاثة هذا سنبيه عند غير انتبه لو قال بلينه لكن السبب الذي دعاه نحمه الله ورحمته الواسع أن يختار الثلاث لأن الثلاثة مع الطلاق بالثلاث يشتمل في هذه المسألة ما يشتمل الا اذا كان في ديمومه لانك لو اوقعت طلاقا رجعيا ووقع الصلح بعد الصح لان الصلح يصح في حال الطلاق الرجعي ما دمنا لم نبت فالرجعيه صحي لان الزوج يمتلك رجعته فاذا سيدنا اولا ما لا يقطع الطلاق من علقه على منجل المستقبل قضينا صورتنا التي لاقع... لا طلاق والذي الطلاق والصوره التي يقع فيها الطلاق الان الممثل سيدخل في المثل التي قلنا ان تحتاج الى ضرب فقال رحمه الله وبعد شهر ونصف تطلق فيه يقع وبعد شهر وان قال قالهم ثلاثه قبل قدوم زيد بشهر فقدن قبل المضيه لم تطلق قبل قدوم المضيه لم تطلق لنادر لأنه مثل قول أنت طالقه بالأمس لأنه إذا قدم قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في أول محرم وقدم الزيد في الخامس عشر من محرم فقد أثمد الطلاق إلى الخامس عشر من دلشجة والخامس من عزل لدلشجة لما يقع فيه طالق فحكى كذبا فصار لهم مثل قول أنت طالقه بالأمس إذا ما تشبه الطلاق نعم وبعد شهرين وزجئ تطلق فيه يقع وبعد شهرنا هذا الشرط الأول وجدء هو الذي قلنا قدر الإمكان وجدء تستطيع أن تقول جدء أي قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق قدر من الزمان يمكن أن يقع فيه الطلاق لو دقيقة أو نصف دقيقة لذي هي ذمن الإمكان بالتلفز بالطلاق وبطور إيمان فإن بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين طح الفلع وبطل الطلاة فإن بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين طح الفلع وبطل الطلاة الآن لأن سندخل في شيء يشتادي دعوة ترتيب عرفنا أنه إذا قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر تضع عندنا مثل النقاط نضغط بها هذا النقاط أولا لفظه بالطلاق لفظه بالطلاق متى وقعت فتضع تاريخ للفظ الطلاق هذا هو شيء ثانيا تضع تاريخ للخلق عندنا لفظ الطلاق وقع في أول محرم ولفظ الخلعة والمخالعة وقعت في الثاني من المحضر وعندنا قدم زيدي وعندنا خمسة ثالثة أشياء نفظه بالطلاق وتعليقه بالطلاق على قدم زيدي وثانيا الخل والزمان المتوقع وثالثا قدم زيدي هذه الثلاث يعني لابد من ترتيب الممثلة عليها فلنجعل فلنجعل نفذه بالطلاة على هذا الرجل في أول محرم قال لها في أول محرم أنت طالق ثلاثا قبل قجوم زيد لشهر قررنا في المسألة الماضية أنه لا يقع الطلاة إلا إذا مضى شهر وقبر الذي يسمونه قبر الإمكان لوقوع الطلاة فهل الأصل الذي يقررناه إلى كم قل في واحد محرم تطلق متى إذا جاء واحد صفر فالآن عندك مشكلة عندك صلاة بالثلاث وعندك خل إن صححت الصلاقة من واحد محرم فتبانت وجاء الخلق وهي أجنبين انتبه لماذا ذكرنا صفر الخلق؟ لأن الخلق المرأة دفعت مال وردت النهر فأنت إذا صححت الصلاقة وأبطلت الخلحة وجب رفض المال إلى المرأة وإبطال الخلح وإن أبطلت الطلاقة والمرأة في حسنة الرجل يعني منذ التلحف أو كان القدوم بمدة بعد الخلحة تستغرق الشر فحين ذا تتحح الخلح ويأتي الطلاق لأجنبين فعندك طريقتان الطريقة الأولى تقدم الطلاق بشيء تأتي بسورة يقع فيها الطلاق سادقا حتى يأتي الخلق ولا يخادر إن رأى يتشفى خلقه وعندما ستنظم كل سلام الذي سيأتيه إما أن تقدم تفشح الطلاق وتفضل الخلق وإما أن تقدم تفضل الطلاق وتفشح الهدف وعلى هذا يعني يستاذ إلى صور نقول فيها ببعضها طبعا بحكم الشرق إن الطلاق وقع وصور نقول الخلق وقع فإن قلنا الطلاق وقع بطل الشرق. وإن قلنا الضلق وقع بطلق فالنبدأ الآن قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهره ووقع هذا السلام في جداية وفق فإن كان قدم زيده في أول صفحة وتم الشهر وتمت مدة الإنشان من اللفظ الذي تلقص به فمعنى ذلك في أول صفحة مع مضيء مدة من الزمان للوقوع شرضنا تلقص بهذا اللفظ في أول محرم في الساعة الثانية ظهرا قدم ذلك في, في أول صفحة الساعة الثالثة ظهرا إيش الشكم تقدر جماناً قبل قدوم زيدين هو الشهر وتقول تبيننا بقدوم زيدين أن الطلاق قد وقع نتا يعني قال قبل قدوم زيدين بشهر فقد تحقق عندنا أنه في الساعة الثانية والليادة من أول محرم المرأة مطلقة بالثلاث والخلق وقع في اليوم الثاني من المحرم فهو خلق لأجنبية فيختم القاضي برد النهر إلى النصر وتفشيح الصلاة وأنها طلقت عليه من أول يوم المحرم فيكون الخلق في هذه الحالة وقع بعد وقوع الطلاق بالثلاثة وهذا الذي جعل من كل سن طلق أنت طالق إيه ثلاثا لأنه لو قال أنت طالق طلقة فحين يريد انهيز العثمة والخلق لا يتأكد وجه اختيار الثلاثة طيب عرفنا الآن أنه إذا مضى شهر من هذا الوقت مع زمن الإنكام كان اليوم الثاني الذي وقع فيه الخلق لأجنبيته طيب تريد أن تصحح الخلق وتبطل القلق إيش تفعل بمدة بعد الخلق بشهر وزمن الإنكام لأنك إذا جئت بشهر كامل بعد الخلق فمعناه أن القلق وقع بعد الخلق سيكون قدوم ذي في الثالث من الصفر فإذا قدم زيدا في الثالث من الصفر فمعنا أن القلق متوقع وقع في الثالث من المحور والخلق وقع في الثاني إذا انسبق الخلق القلق فصار القلق موجدا لطلقة باعث وصارت المرأة بالخلق أجنبية فجاء الطلاق بالثلاث أو بواحدة لأجنبية فلا يقف فلو عقد عليها في هذه الصورة ورجع لها بطلقتين على أن الخلعة طلقة ولا تديم لها مرة ثانية قلنا إذا أردنا أن نوقع الطلاقة نلغي الخلق فينبغي أن نجعل المدة التي بين الطلاقة وبين خدون زيد هي المدة المشروفة لحيث يكون الخلق قد صادفاً رأساً أجنبية قد بانت بالثلاث. ومثال ذلك أن تقول قال لها انتطالكم ثلاثاً في قبل قدوم زيد بشهر في نسخ الظهيرة من اليوم الأول من وقد وقدم زيد بعد نسخ الظهيرة بزمن الإمكان من أول صهر فنقول وقع الخلق في الثاني من محرم لأدنى الله فنصحف الصلاة ونلغي الخلق ويحكم القاضي ويقول على الزوج ثبت عندي طلاق المرأة في طلاق فلانا من زوجها وأنها ذالت منه في اليوم الأول من محرم في كذلك وأن الخلع الذي خالعت به المرأة خالعت من رجل أجندي فلا يستشق المهرة ويجب عليه رب ما أخذ هذا بالنسبة للحال الأولى فححنا الطلاق وأبضلنا الخلق إن أردنا العشر يقول لها انتطاركم قبل ثلاثا قبل قدوم جيدا بشهر وتنزي مدة الشهر بعد الخلع لا بعد الطلاق فإذا نضت مدة الشهر وزيابا بعد الخلع فقد تحققنا أن الخلع قد سبق الطلاق فوقع الخلع من رأس في الإسمة شفانا لذلك الخلع وأنتم تعلمون تقدم معنا في الطلب أن الخلع طلقة دائم لتصفحك الأجنبية وبينا دليل ذلك فإذا كانت قد بانت منه وصارت أجنبية فإنه قد وطع التطليق بالثلاث لأجنبية فصار من اللغو ولا تأثيرها قال رحمه الله أن صالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وضطل الطلاق بعد شهر ويومين والخلق وطع بعد الطلاق بيوم في اشتاق المصنف اليومين حتى يكون وقوع الطلاق بعد وقوع الخل وإذا وقع الطلاق بعد الخل فأره الأغوان فالنسألة مثل ما ذكرنا إنهنا انفسهم الضابر غريفة الطبيعي يعني الآن عرفنا شهر ممكن يقول لها انتقال قبل خدوم يبيض يومي ونفس التفسير ثم خالعها بعد ساعتين فإن كان التلقض بالطلاق في الثانية عشر ظهرا ساعة ثامنة أسر ظهرا قال لها هذا الكلام فإنه في الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثاني وزيادة قدر الإمكان لبدقيقة أو مستقيقة للذب الطراب ووقوعه إن كان ذلك وكان الخلع في الواشدة ظهرا فالخلع لم يصابه محلّا سيبقض وإن كان قد قدم زيدا في الواشدة ظهرا بعد الواشدة ظهرا فقد صادف الخلع امرأة بالعصمة فتحف فوقع خلعها وقع طلاقها بعد خلع لما الطلاق وقع في الواحدة ظهران فبعد الواحدة ظهران إذا وقع الطلاق بعد الواحدة ظهران قل وقع على أجنبية وقع في الاسبوع وقال لها أنت طالق قبل قدوم جيد بجمعة أو قبل قدوم جيد بأسبوع وقف بالسبعة الأيام سننظر إن كان قد ثلاث فقر ونحتسبه أصدوعا ونحتد في السبت في أجزاء اليوم من الساعات واللحظات ونقدر زمانا بإيقاء الطلاق فإن لم يتفع الزمان من الخلع فحين إذن نحكم بصحة الطلاق وبطلان الخلق أو نحكم بصحة الخلع وبطلان الطلاق مان. وعكسه بعد شهر وثاعة وعكسه بعد شهر وثاعة حين إذن تصحف الطلاق وتبتل الخلق فإن أنت صحح الخلق وشبت للطلاق وإن الطلاق وشبت للطلاق الخلق كما نتعون وإن قال طالق قبل الموت طلقت في الحال وإن قال أنت طالق قبل الموت أنت طالق قبل الموت طيب متى تطلق؟ فإنها تطلق الحالة لأنه أسند الطلاق بما يمكن في اي لحظة بعد تلفودي بالطلق يعني كل لحظة بعد تلفودي بالطلق قبل موثث فحين من نجد الى اقرب لحظة لما قد طلقها بيار الله فتطلقوا عليه مباشرة فتطلقوا عليه مباشرة لانه بعد تلفودي بالطلق لو عاش لحظة واحدة فانها لقى لها قبل موتي وما كان مساعة ها؟ ما؟, ما في زمن الانسان فحين يجل لا تطلق لكن إذا قابل نظر ذمن الإنسان هو بعده تطلق حال مئيه ذمن قبل موت فأصابتوا سكتة من الفجعة أو من جراطها مثلا فحين إذن نقول إنها لم تصادف هذا اللغم ولم تصادف وقتا او وقتا للإنسان فلا قبل إثنان وعكسه معه أو بعده وعكسه معه أنتطالق مع موته وأنتطالق بعد موته أنه لا يقع صلاة حامل فإنما ينتظر فإن قيل إن الموت يوجب محلال العصمة حين إذن بعد موته صارت أزمدية الفرقاء وثبت إرتها بموته حين إذن لا إشكاف أو يقال أنه لا يوجب كثر الأحكام فيتفرع ما ذكرنا قال رحمه الله تعالى قصل وإن صار أنت طالق أوفعت في السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق قال رحمه الله وإن قال أنت طالكم انترك ذكرنا غير مرة أن الفقهاء رحمه الله ذكروا أنفلة ومقصود تقرير القوائد وأن المهم لطالب العلم أن يعرف الضوابط والقوائد والأصول التي يمكن من خلالها ضد المسائل وقد يُعذّر بمسألة لذلك الطلاق ويستغاد منها في ظهار ومعان وإيمان ومذر أو يستغاد منها حتى في بيء إذا علق البيع على شيء فهناك التعليق على الممكن وهناك تعليق على المستحيل وهنا لما شرع المصنف في التعليق وذكر الاستثناءات ثم ذكر التعليق التعليق للماضي على الماضي التعليق على المستقبل شرع الآن بالتعليق على المستحيل فيعلق صلاة المرأة على شيء مستحيل ذكرنا أن المطلق من حيث الأصل أعطاه الله الطلاق ومكنه من تطليق زوجته لكن هذا التمثيل ممكن أن يطلق الإنسان ويبدد الصلاة وممكن أن يعمل طلاقه على شيء فإذا وقع هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه فبينه وبين الله أنه قد طلق زوجته فحينئذ يجب على الفقيل والمفتي والباضي والمعلم أن نعلم متى يكون التعليق ممكنا ومتى يكون التعليق غير ممكن ففي بعض الأحيان معلق الطلاق على شيء لا يمكن أن وقد واجبنا للصوص الكتاب والصنة تعتد بالتعليق وتعتد بسورة الشر التي فيها تعليق أهلي واشتريقي ان تحدثن هابسن فحل لي عيد حدثن فان لفي على ربك مشرق هذا بالابادات وكذلك الله سبحانه وتعالى علق الشيء على شيء مستحيل علق المستحيل على المستحيل لا يفاضه ولا يسلمون الذنه حتى يهج الجمل في ثمن خياره خلق الله المستحيل على المستحيل فلما كان دخول السافر من جنه مستحيلا ضاعت الثقه في ففهمنا من هذا أن هذه الألفار لها حفظ في الشرق فإذا جاء يطلق ويعلق طلاقه على ممكن وقفنا عند هذا الممكن بصفاته وطلقنا متى ما وقع الشرق بالصفل معتبرة فإذا وقع الشرق وقع المشروف هذا معروف من منطق القرآن ومن منطق السمة وليس عند هذه الشرق لكن إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فإن الصلاة لا يمكن أن يقر فإن حين إذا من يركب الغلماء أمثلة مرده المستحيل ومستحيل المستحيل يختلف من كل زمان وكل زمان له ألفاظه ظنه وإباراته قد يأتيك رجل من العامة ويتعرف بأشياء ما تخطب لك على ذلك ولذلك يقولون السائل لا مذهب له والمستفي لا مذهب له يعني لا, لا تظن أن الناس تأتيك في حدود معلم مع وتأتيك بأشياء ضوابطها عندك وعصولها عندك هذه الميزة الشريعة الإسلامية لا تبعين المسؤول عنه من الصور والحوابط مستجدد ولذلك قرر لنا القواعد بالأنفل فقد يكون المستخيل مستخينا شرعا وقد يكون المستخيل عابة عرها وقد يكون المستخيل عقلي فحين إذا نحتاج إلى معرفة مسألة التعليق عن المستخيلات والتعليق عن المستخيل إما بالنسل وإما بالإسلاف لا أطلق آه. أنت طالق إن في الهواء فإن فينا إذن أثبت الطلاقة معلقاً عنها مستحيل رابح. ويقول لها إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق يأتي بثقة النفي للمستحيل فنفي المستحيل إثبات هيثبت معه الطلاقة لأنه أثبت الطلاقة بنفيه فقد يثبت الطلاقة بالنفي وقد يثبت الطلاقة بالإثبات وقد يمثل الطراء عنه الصحيح ونحن إذا كلها تصير ستأتي فقال رحمه الله وإن قال وإن قال أنتطالكم انطرتي أنتطالكم انطرتي أي في الهواء الهاجة جارعا من الرجل والمرأة والآدم لا يمكن من يطير يمكن من يطير في الهواء حين ما قال لها أنتطالكم انطرتي فمعناه أنه له وعلق الشيء على شيء مستحيل فشار مستحيلا طلاقها لنعلقه على مستحيل كما أن الله تعالى علق بقول الكفار قال تعالى ولا يخلونا الجنة حتى يلزى الجمل في ثمي الخيار ثمي الخيار فقد الإبراس والجمل فيه وجهان للعلماء رحمه الله في تفسيرها بالآية الكريمة قيل الجمل هو البعيد المعروف شوان المعروف الحيوان المعرض البعيد لا يمكن أن ندخل في ثقب الإضاء لأن ثقب الإضاء لا يستعني هذا الحديد فالمراد من الآية بيانة استخالة الشيخ فقالوا إن الله علاء بخول الجنة للكفار على مستخين فصار بخولهم مستخين وقال بعض الظلماء وهو في قراءة الجمل والجمل الخدال التي تشبجها السفن الخدال استخينة فبعد لنا يرد في حالة التشتير الثاني لأن فقب الإبرة يدخل فيه الخير فاختار شيئا وهو الشبال من جنس الخيوط لكنها بحدي لا يوافق الحزم الذي يدخل مع فقب الإبرة فالشبال الذي تفشد به السفن وتوثق بها قال لا يدخلون الذن حتى يلتا يعني يدخل هذا النوع من الحزم الذي يدخل الإبرة مستحيل أن يدخل فصار دخولهم مستحيلة هذا بالنسبة للآية الكريمة فهو إذا قال لها أنت طالق انترفي في الهواء فهي لا يمكن أن تطير في الهواء لكن لو أن في الهواء قصد به شيء معروف في العرض نظرة قال لها أنت طالق انترفي يعني شافرت بالطيارة وقصد ذلك فيما إذن تتركب المسأل على مسألة الطلاق المعلق بالشهد وثائد لكن إذا قصب أن تطير بيديها بيارانا هذا مستحيل لا يمكنها أن تطير فقوله أنفطالكم إن فرتي تعليقكم بالطلاقة على مستحيل في فالطلاق محال المستحيل هو الذي ننفي يعني ما أبى أثبت عقلا محالا عقلا لأن الأشياء إما جائزة عقلا وإما واجبة عقلا وإن منتنعة عقل ثلاثة أقسام وحكمنا العقل قضية بلا وقت على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحسبية هي الوجود لابتحارة الجوال فواجه لا يقبل النسياء بحال وما أبثه تعقل منه حال وزائد ما قبل سن للضروري والنظري كل القسيم القسم العقلية إذا كان الشيء فما أدى السبوء فواجب لا يقبل النفيا بحال يعني الشيء الثابت عقلا الذي لا يمكن نفله بحال هذا واجب عقلا والشيء الذي لا يمكن أن يثبت عقلا هذا يعتبر لنا منسيحين ومن فيه عقلا أو غير الجائد عقلا وما كان ممتنا تقول هذا جائز هذا جائز عقلا تقول هذا جائز عقلا لكن لا تقول واجب ولا تقول مستحيل فعندنا الواجب هو مستحيل والجاعد هذه الثلاثة الأقسام في الكسن العقلية السيء عقلا إما أنه واجب عقلا مثلا خينما تقول فهذا الكون مخلوق والمخلوق لا بد له القرية العقل يدن على أن القرية لا بد له نسأل قال تعالى أم خلقوا من غير شيء ام هو الخالق ام خلق السماوات اضبط الله وقيم ام من غير شيء ابدا لا يمكن يعني ان نكون الخلق بدون وجود خالق لشيء يوجد به دائما كالمخلوق ام هو الخالق الذي خلق انفسه فالقسم العقلي يا انهم هم خلقوا انفسهم وهذا طبعا لا يمكن ان يقولوه واما انهم فجدوا واذا خلقوا اننا نخلق من, من غير شيء وإما ان خلقوا بخالق فجاء بالفرضيات التي على دينهم من ذلك وزوعهم إلى العصر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنهم خلقوا أم ظتهم لأنهم خلقوا من غير الشيء وليس هناك ذلك وليس ألفاً والخلق وليس هناك ذلك الله فإذا نعنى ذلك أن يخبط كون الله عز وجل خالقناً فالمقصود هذه الأشياء واستبدل بهذه العقل إما أن يكون راجباً وإما أن يكون مستحيل وإما أن يكون جائزاً كل المستحيل هو الذي يادى العقل سبوتا الذي يادى العقل والعقل بعض زماننا نقول ان الطيران من الهواء مستحيل من عاده يعني هذا مستحيل ضد النظر غير ما عندنا احد في الهواء ما احد بيطير هذا كل هذا من المستحيل عاده ليس المستحيل عقلا الا قد يعني العقل لا يمكن ان الانسان مثل لكن بعضяти أولام temps هو مستحيل معقلا وآلكا وأيا مفهم هو مستحيل معنى أو عكس الجلال أو عكس السماء أنك من وقن في السماء وبنان على ذلك على المستحيل والتعليق على المستحيل على مخار المخار إذا كان تعليقا على المستحيل والتعليق على المستحيل مستحيل والتعليق, والتعليق على المحال المخار صار المخارibe الأغلب وهو يقول له انت بلا طلق يعني طلق شيء ما ولا انتخذ زوجها فعلى هذا كان طلقا ان طلق بكذا من اللغو نعم او قلبت الحجر ذهبا او قلبت الحجر ذهبا لو كان تقلب الحجر ما طلقنا لكن هذا القول من هذا مثال افرض حالين انت زوجك قلبت حجر ذهبا على ان قلبت الحجر ذهبا فانت طالق فهل يمكن او انت طالق ان قلبت الحجر و Spoین انتق Creation و هذا مستحيل ف علق الأمر عنه مستحيل ف هو、مستحيل و نحوه فالآلة لها او انتقل للعهsection انتقل لها ؛ الفن هذا لا ممكن و لكن ان عاسса كان العدم ان شخص كان العدم فنالعقد رحمه الله ونحوه المستحيلPop و نحوه من المستحيل من ونحوه من المستحيل مثل ما تقول أن هذه مثلة فقط هذه كلها أمثلة. طيب وتطلق في, فوراً. وتطلق في عكسه فورا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق طبعا مش بحينها تقوم من فيها مجد يمكن فيها قلب الحجر فهو يقول لا إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق إن لم تفعد إلى السماع فأنت طالق تطلق حالا إن لم تنسك الريح فأنت طالق طلق حالا وعجسه جعل أفرق في عجسه فورا وهو المسيح المستحيل نعم هذا أصوأ بمسيح بالإفراد إلا تقلب الشجرة ذهبا إلا تطيري في الهواء فأنت طالق إلا تنشي في الريحة فأنت طالق مثلا لا أقفلنا الميت لا أقفلنا الميت الميت له حياة واحدة وإذا مات فلا ينشي أن يعود إلى هذه الحياة لأن الله تعالى كمثلة الصحيحين من حبيبي جابر بن عبد الله أنه لما اشهد عليه استشهاد أبيه رضي الله عنه وعلى الله فقال له صلى الله عليه وسلم ابكيها أولى فابكيها زارت الملائكة تضل وحترفته للصماء ثم قال له يا جابر إن الله كلم أباك شفاحا وقال تمنى يا أبي فقال أتمنى أن أعود فأقتل في سبيبك ثانيا مما رأى من عظيم ما أهدى الله للشهداء فأحبى أن نعاد برد ثانية يقتل فقال كعالى أنا إنه قد سبق العهد مني أنه من مات لا ينسع إليه فهذا طبعا من المستحيلات أن نقتل الميز لأن القتل يحتاج إلى حياة فإذا ما فإنه قد انتبث حياته صلى الله وسلم وعبارك على نبيه